لا التعريف بالفتح قاص يقول ماذا اذا نستبد نقول الكتاب اه نصحمل الكتاب المسجد المصحف هذه اللغه الفصيحه المشهوره لكن ايضا هناك لغه ضعيفه كما تذكر الآن ايمن الله إذا أرتدان نقول ايمن الله يحرك بالفتح بالأصدح وفي لغه ضعيفة ايمن الله, الله. بالكتح ما معنى أيمون الله لأفعل أن نتذا أيمن الله يعني أقدم بالله أيمن الله يعني ماذا أقدم بالله فأيمون مُكفقٌ مما يقوم من, من اليمني واليمني البركة لا من اليمين ليس جمعاً لماذا يمين أيمن لا من اليمني أي من البركة والله أعلم نعم <تصفيق> طيب تشهي ما قلنا همزة لام التعريف بالفتحه خاصة أما همزة أي من همزة قلنا ماذا إن استدعنا بها فبالفتح أو ماذا في بغة القليلة بالفتحة إيمون الله نعم هذا الرابع مهم يا اخوان هذا الرابع مهم طيب ما هو الرابع ما يحرك للظن فقط وهو امر الثلاثي اذا ضم ثالثه ظما متاصلا امر الثلاثي امر الثلاثي, الثلاثي. أكتب الفعل كتب ماضي المضارع ماذا يكتب والامر اكتب صيغه ال ما قبل الاخير الثالث يعني ما قبل الاخير يكون ماذا الهمزه والقاف والفاء والفاء الهمزه والقاف والفاء الفاء اذا ضم الثالث فالهمزة تأخذ تاخذ حركه الثالث شوف اودي ر ال مظلومة اضغط ماذا مثال عقف ادخل ادخل اخرج نعم اذا ماذا الهمزة تأخذ حركة الحق الثالث سياه متى الامر الثلاثي اذا كان ضمة الثالث متعصلا اذا كان ماذا قال اذا انضم ثالثه ضما متعصلا ما معنى الضم متأصل اي ان لم تكن الضمة متأصلة وان وجدناها ظاهرا ان الضمة موجودة لكن لم تكن الضمة متأصلة وانما جاءت الضمة بسبب اعلان صرفي فالهم لا تأخذ الضمة هذا اذا رأينا الضمة موجودة لكن ليست متأصلة وإن لم نرى الضم المتعصلة موجودة وإنما قد فت من العلل الاسترطية لكن في الأصل الضم الموجودة نقول الهمزة تأخذ حركة الضم المتعصلة المحلوخة المنقلبة إلى حركة أخرى بسبب علة الاسترطية إذن ماذا؟ يدخل بسبب قوله متعصلا ما ظاهره ليست بضم ويخرج ما ظاهره الضم لكن غير متعصل نعم اغذي ياهي اغذي ياهي اغذي الماضي غذا المضارع مهطل مهطل امر مغني اعلى مدى ادفع ادفع ادفع على ماذا؟ ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع الان اغزو الهمزة تاخذ حركة الثالث ام لا الزايد الثالث ام الواو طيب اخي اذا نقول اغزو الهمزة اخذت حركة ماذا حركة الثالث حركة الثالث ما هي الضم لكن لما نخاطب امرأة اغزي يا هندي اغزي طيب الان نأكد بفعل عالفق اتبى اتبى يا هندي أسلبنا الأمر إلى ماذا؟ إلى واء المخاطبة فماذا قلنا؟ افتدي فآخر الفعل آخر الفعل ينشغل بحركة مناسبة لماذا؟ لليا طيب ما هي الحركة المناسبة لليا؟ الكسر فماذا نقول؟ اغذي افتدي وهنا اغذي إذن ماذا صارت الظلم؟ الآن كسرة لكن أطالتنا الظلم مدينة أم لا؟ فلا نقول اغذي لكي نقول نرجع الى القاعده ان الهمزه تاخذ حركتين الثالث والثالث هنا كسره لا في الاصل ضم نعم اوزي تفيل اه طبون اما اوزي فها هو تعارض السماء والاخلاص نعم كيف الأصل ياسوى غزا يغزو تغزو عند الإثناد إلى ياء الواو تحرك بالكسر لمناسبة ماذا؟ الياء والكسره مع الواو ثقيلة كما أن الضمة مع الياء ثقيلة تسكن الواو الكسره مع الواو ثقيلة حركة مضاده تسمى كما أن الضمة مع الياء ثقيلة طيب يا أخي ماذا يفعل بهذه الحركه تحذف وتشكل الواو او الياء. الواو ساكنه والياء المخاطبه ساكنه انتقل ساكنان هدفنا ماذا الواو هدفنا العله طيب فيصار ماذا في الكفر الان انتقلت الكسره الى عين ولابد ان يكون اخر الكلمه مكسورا لمناسبه الياء فنقول اوف دي نعم اذا ماذا دخل مثل اهدي دخل أم لم يخرج قولا متعصلا دخل لانه في الاصل الظلم موجوده وماذا يخرج الان دخل اهدي وخرج ماذا؟ ما ظاهره الضمه لكن في الحقيقه ليست متعصلا نعم وخرج لو لو لو لو يعطوني ما يعطون ويبقى من الكتاب هذه الأسئلة معه فأتهم خوراً نعم عني كثير. طيب. عني أصل قولك فيما قال خرج فإنه يبتدئ بالكفر أو يبتدئ بالكفر لماذا؟ قال لأنه لأن أصله مشى يمشي تمشي طيب الآن عندك تمشي أن يأتحدث إذا لم يسيدها إلى الضمائر رفعا لا يمكن أن يمتحركها بسرعة ومتحركها ألف متحركة ألف سائنة ألف المجنون، وآل المخاطبة، وآل والجماعة، وآل المخاطبة. ذماء الرفع الرفع أما فاء الفاعل ونا المتكلم، ذماء الرفع متحركة. سجل. الآن أمشي. ما أتمكنها. هذا المثال إلى ذنور رفع ساكنة. فماذا نقول؟ فعل, ما... فعل أمر مبني على حرف ساكن. الآن إلى رفع ساكن. ماذا نفعل ما قلنا الواو نفعل فعل صحيح أولا لكي نعرف القاعدة اكتب اكتب جو فعل أمر فعل لما قلنا الواو معلوما أم لا الصحيح معلوم اكتب جو ادرسه اقرأه هكذا إذا انسوه هذا يا تحرف لماذا جزاء تكون القاعدة قبل خل قلتوا ماذا الكسرة مع الواو سفيلة كما ان اضمنا مع الواق ساكينة قال ماذا؟ لان اطله امشي يو امشي اليا بسبب ماذا بطور الواو بكس الشين وضم الياء فسكنت الياء من استثقال ماذا على ماذا الضمه على الياء سكنت الياء كما سكننا الواو هنا تفيه اغزو نعم آه. ثم حدثت انتقاء الساكنين ثم ضمت الشين لتجانس الواو فيتسلم من القلب يا ما راء شين لاتصال الراء بالفتله من هاد... ما معنى هذا الكلام ثم ضمت الشين اللي الواو واضح من القلب كيف هكذا ها لا. أيه. من عرفت له و لتسلم الواو من القلب و لتسلم الواو واو الجماعة من القلب ماذا اتدرت يا أخي ماذا كنت عايزة أنا و لتسلم من القلب يا أخي لماذا لأن الشين إذا بقيت مخصورة يا أخي وتاتي الواو بعد الكسر تقلب الواو تلقائيا الى الياء لان الواو مع الكسر عدوتان ام لا عدوتان الواو ما تناسب الكسر وانما الكسره تجلب ياء الكسره تجلب ياء والواو تجلب ذمه فهنا ايهما غلب الواو جلبت ماذا ضمه فقلبت الضاء كسره ماذا ضمه قلنا امشوا اما اذا غلبنا ماذا الخسرة نقول؟ منشي. أقلبه ماذا نقول من شيء الواب تقلب ماذا تقلب يا صيد واذا فعلنا هكذا كأننا نخاطب امراه ولا نخاطب جمعا مفهوم صيدة مراعاة حركة, مراعاة حركة الهمزة في مجانسة حركة الثالث لكن لماذا في اذهب انظروا ما قلنا اذهب قلنا اذهب ها؟ ماذا قال قال للتنبيه على انهم بميح وانما مثلت اذهب دفعا لتوهم من يتوهم انهم اذا ضموا في مثل اكتب وكسروا في مثل اضرب فينبغي ان يفتحوا في مثل اذهب لا ليكونوا قدراء راء وانما لم يفعل ذلك لا لئلا يلتفتوا بالمضارع المسؤوله في حاله الوقت اذا قلت اذهب طيب يا الامر قلنا ان حركه الهمزه في تكون مجالسه للحرف الثالث اذهب الهاء مفتوحه ام لا اذا نفتح ماذا الهمزه ونقف انا اذهب اذهب انا اذهب مضارع ام امر واذا جعلنا الامر على طورة المضارع يحصل الوقت والانتباه ام لا يحصل فدفعا للاتباس ما را عود بهمزة اذهب حركة ماذا الثالث طيب اذا هذا النحط الرابع اهم شيء في حركة همزة في الوصل واخيرا وذلك افضل الباب وهو الباء. يعني زير ما ذكرنا في النقطة الرابعة حمزة في النقطة كلها تكون ماذا استخرج استخرج استخرج استخرج الحمزة بالكسر انطلق ينطلق انطلق نعم وهكذا صيدا والحمد لله نعم نطيل نقدمه Yeah, أحمد الله و السلام عليكم الله يمسانا بما علمنا ما ينفعنا وإحسن ختامنا وإرسالنا الإخلاق وبارك الله فيكم و السلام عليكم شبه الله إلا أنه الله و إلهي إذن قبل شهرين ثلاثه أو أبساء الحمد لله ودرسنا ستلتقن ان شاء الله نبدا باذن الله تعالى إن جاءت غدا و بعد غدا و الله تعالى يكون جده منك عن نفسك ان شاء الله و ان شاء الله تعالى. ان شاء الله لا. لكن حاول يا اخي من انت ان شاء الله ونخلص